بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو ميتين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم فاهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون